موقع, موقع واحد, واحد السلف www.sus.com يقدم لكم هذه المادة نفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد نبدأ نعم, نعم, نعم طيب نبدأ في الباب الثاني من أبواب كتاب الأدب من كتاب رياض الصالحين باب حفظ السر والسر ما يصر ويخفى من الأمور ما يقع بينك وبين غيرك خفية ده يطلق عليه يا دكتور سر حاجة تسر بها إلى شخص ما ولا تريد أن يطلع عليه أحد من الناس طب نعف أن نسر إزاي جماعة بحاجة من ثلاثة الأمر الأول بالقول تقول له اكتم هذا الكلام بيني وبيني أو تقول له لا تحدث به أحداً واخدين بالكم يبقى ده إيه؟ صاب إيه؟ سر قوله الكلام ده أنا بخصك به ما بقولوش لحد تاني خلي الكلام ده بيني وبينك ما تقولوش لحد يبقى ده عرفنا أنه سر بإيه؟ باللفظ أو بالقول وقد يعرف ذلك بالفعل يجي يكلمك يقوم يوط صوته او يقعد يتلفت كده ويتتبع ببصره الناس واحد معدي يقوم ساكت السلام عليكم وعليكم عليكم السلام اتفضلت الله يبارك فيك وعليكم السلام يا حاج احنا بدانا في الباب الثاني باب حفظ السر وقلنا ان السر هو ما يسر ويخفى من الامور وقلنا هو ما يقع بينك وبين غيرك خفيا ولا تريد أن يطلع عليه أحد نعرف أن نسيب إذا يا جماعة قلنا بالقول أو بالفعل أو بالحال بالقول قلت لي مثلي يا دكتور مثلا أو أو أحمد اكتم عني أو لا تخبر به أحد لا تحدث به أحدا يبقى ده خلاص نص على أنه كلام إيه هناك وبين أو بالفعل مثل ايه الفعل يا جماعة يخفض صوته يخفض صوته يلتفت واحد مر ينتظر حتى يمر معنى الكلام ده انه مش عايز حد يسمعه يبقى يعرف بهذه القرينة الفعلية انه هو ايه انه سر او كذلك ايضا بحالة الكلام اللي بتقال حاجة ما ينفعش تتقال بيقول لك حاجة ممكن يحصل له ضرر بنشرها أو أذية أو يستحى منها بيستشرك في أمر يخصه بيحكي لك حاجة موقف معين بيعرض عليك قضية كذا يبقى فلا يحل له أن ينشره أو يبينه أو يفشيه ويبقى المجلس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المجالس بالأمان وإذا التفت الرجل فصار سرهم فالإنسان لابد أن ينتبه لهذه المسألة جيدا لأنها من الأبواب التي توجد منازعات بن الإخوة ومشاكل لا حصر له الناس لما لا تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تأتي المشاكل ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآية الضابعة والثلاثين من صورة الإسراء أو جزء من الآية جزء الأخير من الآية وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الله عز وجل يتعبدنا بالوفاء بالعهد وفوا بالعهود سواء كانت مع الله أو مع الناس لأنكم تسألون عنها يوم القيامة هل وفيتم أم لا وذكرت الآية لأنه مما يعتاد التعاهد على كتمانه الأسراء إما لفظا أو فعلا أو بقوينة الحال بينا الآن يبقى من الوصايا الإلهية لعباده أننا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 الأربع أحاديث دولة يا جماعة يعني يصلحهم أننا نضبط بهم البيوت ونضبط بهم المجتمعات وإخوانا طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل ممكن يذكور هذه الأحاديث في مجالس الناس وكذلك في المناسبات مثل مناسبات الأعراس نبين للناس ما يجب عليهم تجاه الآخرين وقدسية ومكانة العلاقة الأسرية العلاقة الزوجية وإن البيوت الصمام وإنه ليس كل ما يعرف يقال ولابد الإنسان أن يختار ويحتاط التخريج كالعادة رواه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح باب تحريم إفشاء سر المرأة تحريم إفشاء سر المرأة وغجل من بابه أولى إبراوي أبي سعيد الخدري وإحنا اتفقنا أن التراجم بتاع الصحابة ومن ير في الأحاديث هذا بحث أنتم مطالبون بعمل بحثنا والذي يأتي بالبحث كامل احنا طبعا كالعادة فيه أمور بنضيفها على الاختبار وفيه أمور بيبقى لها جيزة خاصة من الجيزة الخاصة طبعا إنه موجود عندك على الموقع سمعته أو سمعته فظلت تقولي الترجمة والترجمة وصارت موجودة عندك كاملة وهذا من أجمع ما تسمع عن الإمام النووي يعني دي كانت مقدمة لكتاب الأربعين النووية فهتلاقي حتى فيها ذكر بعض المسائل المتعلقة بكتاب الأربعين هذا درس مو جديد درس قديم لكن فيه ترجمة للإمام النووي يرجع إليه البحث كل اسم ورد معنا في باب الأدب كل اسم سواء صحابي أو يحكي عنه مثل حفصة هنا أو مخافج الأحاديث مرت معنا أحاديث كلها في الصحاح وهذا الحديث في المسلم ما احنا قلنا غاور ابتداء هذا الأصل فكل اسم أنا أصلا عمل الشغل ده على اكتب رياض الصالحين كاملاً عامل تراجم ما من انتهيت منها بعد لكن شغلنا في جزء كبير جدا منها كل اسم ورد ذكره في كتاب رياض الصلاحية اي اسم ما بمعنى نعمله ترجمة بعث ان احنا نخدم الكتاب خدمة كاملة حتى لو ان الشغلة ده موجود من غيرنا من العلماء وطلبة العلم اعمل بايدي واشوف انا عملت ايه وهم عملوا ايه والفرق بين شغل وشغلهم حتى أتعلم وأزداد لأن باب الأبحاث ده جماعة مهمة جدا لطلبة العجب المشيخ الكبار بيشغلوا الطلاب تحت يدهم شغل أبحاث وهذا يعني مثمر ثمرة عظيمة جدا لا انت بس احنا كل اللي احنا مطالبين به الأسماء التي ذكرت في كتاب الأدب من كتاب هذا الصلاحي وطبعا قلت لك يا أخي ان احنا ما بنذكرش هنا ترجمة كاملة ما بنجيبش سيرة ذاتية ولكن انا قلت لك ايه المطلوب بالضبط ترجمة يعني مختصرة فيها اهم ما يتعلق بالاسم في ملازيد ما بين النصف صفحة الى الصفحة ما بين النصف صفحة الى الصفحة تذكر اسمه ميلاده اسلامه وفاته الاماكن اللي تنقل فيها بعض المواقف المؤثرة في حياته شيء من طلابه شيء من مشايخ هكذا يعني حاجات بسيطة جدا بقى لك من ما بين النصف إلى الصفح إلا لأنا أقول لك اجمع ما استطعت مثل ترجمة الإمام النووي ويريد لأن الأوراق التي كتبتها في ترجمة الإمام النووي ما وجدتها عندي لو حد يعني, يعني عنده ملكة أنه يفرغ الأشرطة وكذا لو حد يفرغها يبقى جزاء الله خير خدمناها الترجم. الترجم وهات طبعا كل شيء بتذكره بتذكر انت غيبه من ايه تذكر في المراجع او تكتب جنبه يعني تكتب تجيب كلام وواحد تحت تكتب في واحد ان ده مثلا من كتاب كذا بعد التخريج وذكر الراوي قلنا بنعمل عنوان للحديث بنحط معنا إلى هذا الحديث هذا الحديث ممكن نقول له يا جماعة نختار كده مع بعض إن من أشرف الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشو السرها الكلام بتاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ممكن نقول عنوان خاص إيه طبعا ده كله في كتاب الأدب وفي باب حفظ السر لكن نحط للحديث ده عنوان صغير ممكن نقول ايه؟ شرار الناس اصرار البيوت خلال البيوت اصرار وممكن تقول شرار الناس ماشي ممكن نقول عظم العلاقة الزوجي ممكن نقول الزوجين ولا ثالثة بينهما كتب جدا من المشاكل اللي بتابد إلي يا جماعة في العلاقات الأسرية بتجد الغالب الأعم فيها تدخل طرف ثالث تدخل طرف ثالث تلاقي الناس واخدين على بعض ومتحملين بعض يدخل أي طرف بق أي طرف يعني مش لازم إنها كن يعني أم الزوج أو أم الزوج المسمى بالإيه بالحماه ها؟ يعني اي اي اي اي تجد مش لازم انها يكون حتى صديق ممكن يبوز العلاقة ممكن اي حاجة بق بس لما الغالب الاعمل لما تيجي تبحث في هذه العلاقة تجد ان السبب رئيسي في خراب العلاقة طرف ثالث لذلك من العنوان اللي انا حطتها بين الزوجين ولا ثالثة بينهم عايز تحفظ على بيتك خليك انت وزكتك بس وأقول لك وأقول لأخواتي سر من أسرار نجاح العلاقة الزوجية إنك لا تدخل أحد بينكم دخلش حد ده مش كده وبس ولما تيجي تعالج لا تخرج المشكلة عن غرفة النوم ما تخرجاش من قط النوم للصالة ولا من الصالة للمجلس ولا من الصالة لقدام الباب كل ما بعدت عن المكان ده كلما المشكلة كبرت أنا بقول لك ليه غرفة النوم تبقى العلاقة أهدأ وأبيح وأحب وأقرب فيحصل شيء من الألفة والتواصل والتحابب فالمشكلة تزال بسهولة نبدأ في المفادات تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشب أشب يعني أكثر الناس شرا الأكثر في باب الشر وكذلك أخير أكثر الناس إيه؟ خيرا ولكن كثيرا ما يذكر هذا الاسم بدون الهمزة إما خير الناس أو شر الناس حتى في كتاب الله عز وجل تجد قول الله تعالى فسيعلون من هو شر مكانا وأضعف جندا ما أقل شر مكان مع أن الأصل هكذا لكن استعملها قليل وكذلك في الخير قول الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة يبقى أوضح في الاستخدام بدون الهمزة ولكن قد يؤتى بها والدليل صلى الله عليه وسلم جابها شاو الناس مزيلة الرجل يفضي الإفضاء يا جماعة هي المباشرة البشرة بالبشرة وهو هنا كناية عن الجماع ومقدماته وما يضع بينه من كلام وفعال لأن دي علاقة خاصة لا يتواجد فيها أي أحد لو عيل صغير في الغرفة ما ينفعش التواصل هذا فضلا عن أنه يبقى واحد كبير أي كان الواحد بقى أب أم أخي أي حد فالافضاء خلاص بقى من مش كده وبس ويعني خصوصيه العلاقه والتواصل وتفضي اليه ثم ينشر سلواه يعني يذكر التفاصيل ما يجري بينه وبين زوجته وهذا يستحق أن يكون بهذه المنزلة السيئة بين يدي الله تباك تعال لأن هذا رجل عديم المروء عديم الغيرة عديم الحياة هو ومن يستمع إليه ليه جماعة هو لما يجي يحكي هيحكي لحد غريب ولا لحد قريب مثلا قريب يعني كان القوابة صداقة زمالة صحبية كذا فهو معرض أن يرى هذه المرأة صح ولا لا؟ فلما يراها يراها عريانة ولا يراها متغطية لكن لما يدور في باله الذي حكاه الزوج يتصور هذه الصور يبقى يشوفها بالصورة التي وصفها زوجه وكذلك المرأة مع النساء من الحاجات سيئة جداً أن بعض الناس يدخلوا مع بعض في علاقات صحوبية وي... و... وتسقط كل الحواجز ويقول لك إحنا ما بنخبيش حاجة عن بعض وإحنا نعرف كل حاجة عن بعض ويقعم في محرم الله تباك تعالى على قد ما يتجاوزم الخطوط على قد ما تبقى المشكلة بينهم بعدين يعني وأنا صغير أذكر هذا المنظر جيدا أخين دخلوا ببعض دخلة الناس كلها كانت مبسوطة يعني بقى ما فيش باب بعد جدا لغاية ما ابتديت استشعر ان العلاقة ايه بدأت تدخل في المنحنة الخطر انا عائلة صغيرة ما قدبتش اقول لهم يعني فعش جدا ابسط حاجة اقولك بس يا انت مش عايف احنا كبار العلاقة دي يا جماعة سائت ووصلت لمنظر بقت مضرب المثال بين الناس ويحكى ما يحدث بينهم من شجار ومنازعات حتى وصل إلى المنابل تخيل أنت ويجيبه فضايا من أسوأ ما قرأت في هذا الباب أن واحد وصحبه كان بينهم علاقة قوية جدا لغاية ما كل واحد فعنا التاني كل حاجة وبعدين الوجل دا قال له أنا بعكس واحدة وبعدين اكتشفت أنها زوجة إمام المسجد فأنا عايزك بعدما تصل الضهر تقعد إيه؟ تشغله شوية وتقعد تسأله عشان أخذ راحته مع زوجته طبعا الصحوبية تعمل أي حاج؟ فبقى يروح المسجد مش عشان يصلى عشان خطر إيه؟ يبوأ الجول إيه؟ لصحبه لما فضل يعيش مع الإمام فترة حب الإمام شافه راجل محتوم راجل مؤدب راجل بتاع الدين راجل اللي خاف من ربنا فيعني زعل عليه جدا فقال له أنا هقول الصراحة أين كانت العواق فقال له يا شيخ حصل كذا وكذا وأنا بعمل كذا عشان كذا وأنا بصراحة لما ارتبطت بك تأثرت جدا بك والطبيعة يعني, إن أنا يعني حتى لو أفضح صحب المفاجأة الغريبة والعجبة أن إمام المسجد قال له بس أنا ما زوج قال له ازاي وصحبي بيقول كذا وكذا قال له شوف انت موضوع فطلع الفاجل بيشغل صحبه مش عشان زوجة الامام عشان زوجة صحبه شفت الفج شفت, شفت الشيطانة والابلسة ابليس من يوم ما عصى الله عز وجل وفت السجود لآدم وهو بيعلم الناس الخراب والضماء والإفساد احنا في زمن صعب إبليس بياخد دورة تدريبية عند بعض الناس بياخد دروس خصصي عند بعض الناس في كيفية الإفساد وكيفية الإقراء بالفريس يعني لما تتفكر في هذا الباب بعض الأفكار شيطانية إبليسية بل قد يعجز إبليس عنه إبليس يقول له إبليس فالإنسان درس مهم جدا مش أي كلام يتقال وفي ضوابط في العلاقات والأخوة شيء جميل جدا لكن لابد لها أن تضبط بضوابط الشر تبقاش كده نسيب لها الحرب على الغار تبقاش مطلقة كده بلا إيه شرط ولا قيد الشرح الإجمالي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقبح الذنوب التي ترتكب بين الناس إفشاء الأسرار وخصوصاً في الحياة الزوجية وأن موقف هذا الرجل أو المرأة بشرب المنازل يوم القيامة يستفد من الحديث أولاً إفشاء أسرار الحياه الزوجية من الكبائر ثانياً من ينشر سر الآخر توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب الشديد صلى الله عليه وسلم الثالث من الحقوق الزوجية بين الزوجين حفظ السر وعدم إفشاء حفظ السر وعدم إفشاء رابعا قداسة العلاقة الزوجية وصيانتها من أي تدخل كان صيانة قداسة العلاقة الزوجية وصيانتها من أي تدخل كان خامسا الجزاء من جنس العمل فمن حفظ سر أخيه حفظ الله سره هتسطر على الناس ربنا يسطر عليك هتشغل شغل الفضايع ستجد يفضحك الله عز وجل في قعر بيته الحديث الثاني طبعا الحديث الأولاني هذا يعني أن نذكر به في المجالس ونذكر به في المساجد ونذكر فيه عقب الصلوات ونذكر فيه في المناسبات ولما يكون مثلا واحد له كلمة في عرس ولا في شيء يقول مثل هذا الحديث يتكلم عليه بمثل هذا الكلام الحديث الثاني قصة جميلة جدا ممتعة جدا مليئة بالدروس والعبر تبين عظمة الصحابة تبين عظمة من رباه من نبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفص قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت لياليا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 فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني فلقاني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا فقلت نعم قال فانه لم يمنعني من فقلت فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا أني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 رواه البخارية في الصحيح في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا وكتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير رواه غير البخارية إبراوي الأسماء اللي وردت في الحديث ده هتجد ابن عمر وعمر وحفصة وأبو بك وعثمان تحتاج لتراجب العنوان نحط للحديث ده عنوان نقول لي يا جماعة انا يعني احتاج مشاركات من النساء احتاج مشاركات من النساء وتاتي يعني بالورقه ممكن احضر السطر او شيء صون الصوت السريه شيء بصون الصوت صون السر ماشي, ماشي. عايزك تبص للحديث كله يا جماعه ها. ماشي عبد الراجل ابنته او اخته على اهل الصلاح والطقه ماشي الايه اختيار الافضل ماشي عايزك تبص بصه شامله شويه ها انا بالصحابه ما هو الباب كله باب الادب ها صون السيف هو باب حفظ السيف انا عايز احط يا جماعه انا من ضمن ما قلت المجتمع المسلم مجتمع الفضائل والمثل والقيم مش لما تسمع القصة دي تستشعر كده ناس أفاضل ناس يعني من حرص الرجل على ابنته يعرضها ولا يجد أي غضادة في ذلك لا تنقص من الرجولة ولا تنقص من الشرف ولا تنقص من أي شيء فتجد إن رد الفعل كان عالي جدا وكمان إن أبو بكر لما يقول للعمر وجد لعلك شوف يقول له لعلك ما يقولكش أكيد عشان ما يستطيعش الظن فيه ممكن يكون الكلام ده ما حصلش ممكن لما النبي صلى الله عليه وسلم خطبه يقول الحمد لله الحمد لله أني موافقش صح ولا لا يمكن يوحي يقدم له هدية لأنه لو قبلها كانت حلمه النبي صلى الله عليه وسلم فمحدش عارف الخيف ايه معنى جميل حب في الله لكن انا قلت روعه ولا مثيل لها ها اه ولو تركنا وسلم لقب يبقى انا مش سايبها كده يعني تقليل منها ولا شيء اتفضل ممكن نقول صوره من تعامل الاماجد الافاضل فيما بينه صورة لهذه العلاقة الجميلة جدا كيف يضور الحديث بين الناس كيف تعرض المرأة وذكر المرأة يعني عظيم عند الناس احترام الأخوة, احترام الأخوة. نبدأ في المفادات تأيمت ذكر الإمام النوى بعد الحديث صارت بلا زوج الأيم أصلاً للرجول وللمرء اللي ماليش الطرف الثاني منهم يبقى قيم وتاينت حفصه مات زوجها خنيس بن حذافه السهمي اخو عبد الله بن حذافه السهمي خنيس بالسين آه. ابن حذافه السهمي من بني سه لم يذكر اسمه في الحديث وبالتالي ممكن يبقى مش من ضمن الاسماء المطلوبه ان كنت انا عملتها ما هي يقرب بالمعنى فايمت مزج فجاء الذكي ايه مبهما مثلا نعم زوجها عبدال... خنيس بن حذافة أصيب في قراحة في غزوة أحد أصاب أصابته في المعركة ومات أخوة عبد الله بن حذافة السهمية لما مات زوجها انتظر عدتها ولا بدأ يسعى على طول لازم تكون انتهت عدت. بعد بعدما بدأت خلاص يعني يصلح أن تخطب وأن تتزوج بدأ يتحرك مطارك هذا بعض النساء لازم تلبس اللس وتسن ولو خلقته قبل السنة الناس يقولك تاكل والشه والناس تتكلم عليه وإذا ما عملتش الفضايح على زوجها يقولوا يعني ما كانتش امرأة وفية عايزونه تطلع كده يعني سكيتي يقول لقيت عثمان بن عفان يعني بعد وفاة زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي الناس كثير وقبل عثمان أكثر من مرة لكن اللقية دي لقية خاصة أنه هيعرض عليه بنته يقول فعرضت حفصة فعرضت علي حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر لو وافق أو في رغبة كده كان قال له على طو لكن هو ما رضيش يرفض ولا يرد مرة واحدة فقال إيه سأنظر في أمان وعلى فكرة يا جماعة التروي ده شيء مهم جدا ممكن لو قال له آي يندم بعدين وممكن برضو لو قال له لا يندم بعدين فالإنسان ما تصرعش صاحبت واحد في الامارات 17 سنه لم يقول مره واحده على شيء يخيفه او يسال عنه جواب مباشر يقول لي لأي واحد يكلمه انا من خلال خبيته له عارف ان هو متاكد ان هو يقول في الموضوع ده اي ومتاكد ان يقول في الموضوع ده لا لدرجه مرات بيجي تكتب له يقعد عليه بعض المسائل اقول في نفسي هيقول نعم وهو يقول ايه هشوف وارض عليك حتى لو هيضى عليك بعد خمس دقائق هل مثل هذا رجل يندم على أمري بعد ذلك قد لا يندم فلابد الإنسان أن يتميث وأن ينظر في أموره ولو فتع لك أم يبقى ما فيش لك خير فيه أنا كنت يعني دايما أشوف الناس لما طروح منه الصيارة يزعل جدا أنا أقول له لا يا ربنا مش كتبها لك لو فاخر كان ربنا ساقها لك بحيث ان الواحد ما يقفش على الموقف موقف ايه النادم يا ريتني انا اللي اتاخرت ده انا لو كنت لا اعرف ان ربنا عز وجل قضى لك خيرا صرف عنك شر فان في اموره مش معناه بقى تاخد الكلام ده وبعدين كل واحد يجي يقول لك حاجه يقول لك سلام عليكم تقول سانظر في امي لا الامور تتقدم بقدمه مثل هذه الأمور العظام الأمور العظام جميعا واحد يستخير ويستشير ويبتب أموره وينقش المسألة وبعدين يأتي بالجواب يقول فلبثت لياليا جالس إيه ينتظر أقمت منتظما له قاعد منتظرا يقول إيه يقول له يعني سأنظر في أمي مش تستشعر كده أن فيها شيء يعني من ال يعني يقول اه يعني لا بس وشيء من الرفض يعني هو في نفسه ممكن يقول يا بنت ما قلت له يا شيء من المهان ومع ذلك انتظم يقول قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا بدا يعني ظهر يومي هذا ليه ماالشي مش رفض الجواز ليه قال يومي هذا مقصود بمعنى زمن الآن يعني ليه حددوا باليوم لمنع توهم إرادة التبتل وطرك الزواج مطلق دي مش معنى أنا إيه قفلت الباب ما هو ممكن ييجي بكرة يخطب واحدة تانية قل له لا. مش أنت قلت ما إيش هتجوز ويزداد إيه غضب في نفسه عليه قال له الآن الآن بدل إيه اللي أتزوج الله أعلم اللي يحصل إيه بعدين لا معنى بقى في الباب الزواج ولا معنى ان انا اهرفت بنتك انا إيه الآن ظروفي ما تسمعليش اني اتزوج طيب ماذا فعل عمر جلس بقى وزعلان وبدأ يتكلم على الراجل ويشن على الراجل وراجل ما قدرنيش وراجل ما عرفش امتي وانا بنتي مش يعني كده بايرة واني مش عايف ايه نا و... فيش اي حاجة من الكلام ده خالص الراجل حس أنه ما عملتش حاجة غلطة والراجل برضه ما عملتش حاجة غلطة مش لازم عشان أعرض عليك لازم تقبل يقول فلقيت أبا بكر الصديقة رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا تخيل انت بتكلم واحد او سيد محمد ولا يبصلك لو سمحت او سيد محمد ولا هو هن طب قلني اي حاج بعض الناس حتى يقولك يا اخي يعني قل لي حتى كلما غلط تحسسني ان انا موجود لذلك كان هو اوجد عليه من ايه من عثمان يقول فصمت ابو بكر يعني طابك الكلام ترك الكلام عن قصد ولا غير قصد لا بقصد هو سامعه أمساكت وبدون بقى معرفش ايه بقى الوقت ترك الكلام عن قصد ولداع له أخص من السكوت أخص من ايه السكوت فلم يرجع أو فلم يرجع إلي شيئا يعني لم يرض علي بالقبول أو بالرفض لا بالتصريح ولا بالطعبية يعني ممكن حتى يقول له يعمله كده ما عملش يعمله كده ما عملش لا قال ولا عمل يقول فكنت أوجد أوجد يعني إيه أغضب يعني أشد غضبا عليه من عثمان لأن عثمان حصل منه جواب أما أبو بك فتركه أصلا انا حتى العوام بيقول لك ايه اي ولا بتطد عرضتها عليك قابلت نمشي في الموضوع عليك يا صدر لو ما شوف غيرك ما تسيبنيش كده متعلق فابو بكر ما ادالوش اي جواب ولا اداله اي اهتمام يقول فلقيني ثم بعد ذلك ايه لبست ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم زوجتها له يقول فلقيني أبو بك الراجل ما سابش الموضوع كده يا جماعة ما يديش فرصة لأهل الشر ولا شياطين الإنس إنها تشتغل عمل إيه؟ رح له رح له الوقت ممكن يحكونه القصة ولا مش ممكن طب قبل كده قبل الزواج ما ينفعش ممكن دلوقتي لو راح قال له أب ممكن بدون ما يعرض عليه أول ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يوح له وعمر هيبقى مبسوط ولا مش مبسوط وهي وهيكفقه كمان طب افد ان النبي بيجع في كلامه صلى الله عليه وسلم يبقى حط النبي في إحراك وقفشى السمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوجد العداب شفت لما تخلف هذه النبي صلى الله عليه وسلم توقع الدنيا وبعضها ازاي؟ لكن الآن تم الموضوع ممكن بقى ايه؟ في مجل الأخذ والعطى يقول لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا عمر قال له يا جماعة نعم جاب له, جاب له الحقيقة هو بقول أنا كنت أوجد عليه من عثمان وبعدين الرجل احترموا ورحله وحكى له القص وأنا دايما نقول يا جماعة أفضل طريقة لعلاج المشاكل الموجب إنك تواجه لأن أنت لما يوصل الكلام عن طريق الغير هو بيوصل الحقيقة ولا بيوصل فهمه وفهمه ده ممكن يرتبط بحسن ظن أو بسوق ظن ممكن يبوز ده بصلك بصة إيه يا أخي ده كان هيئتي ممكن هو مش شايفه خالص يقوله ده أنت لو لاحظت هو بتكلم عليك إيه ده دم منك تعبية جمدة قوي يبوز الدنيا مع أنه ممكن يكون الرجل ما تكلمش خالص يعني هو بقول له ده أنت لو شفته هو بيبصلك ده أنا حسيت أنه هو معبي منك الرجل عمل حاجة يا جماعة من اللي بوز العلاقة الآن؟ الوسيط الوسيط فأنت حسيت في حاجة يا محمد حصل بيني وبينك كذا وأنا يعني الموضوع صار كذا كذا وأنا غلطان ونقس أنا أعترف بغلط هيكون رضي فعل محمد علي إيه؟ إلي عفو الصفح لا يعلق لك المشنقة ولا يعمل لك حتى لو زائل منك يومي يومين الناس يا يا أخي دراجل جاء لك واعتذر لك وهو نفس يقول والله دراجل عمل لي إيهما وجاء لي واعتذر لي وكل ابن أدم خطاء والحمد لله إنها جاءت على قدك جدا صح ولا لا يا جماعة لكن لو سكت قلوا مطنشني ابني مش عايف إيه ده والله يلاقوا به نوجد مشاكل بلا مشاكل هو مفوط كده بقى بس هو بقى رسعت الشر لما بحضر يعني اتنين طلبة لي للأسب الشديد اليوم في شرع الجيش مسكوا لبعض السككين هم بحضر الاثنين من أقدب ما يكون ومن أسكن ما يكون ومضمن على الدروس أسكت في ده مش هو ده اللي قدامي ده اللي أنا بعلمه ده الشيطان اللي حاضر الآن سكته ما يسكتش أقول له عشان خطري ولا شايفك والتاني هو بس يقعد يعمل كده والله جماعة بس خطة ايده تكسر أما البقى لما يجي يضرب إذا كان هو بسه بيشوح كده بيكسر اللي قدام فبالك بقى لما يشتغل تستشعي فعلا ان الشيطان حضر تسكت فيه تقول له انت مرعى معنا حديث الناب صلى الله عليه وسلم لا تغضب وان الواحد لو انه واقف يجلس ولو انه جالس يتجع ويتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم شدنا شد عما غسل وشه بس أخذ بالك كان أسلم حل لما الناس قاعدة تولع فيها هنا وينقمت جاين مماشي الناس وخدت بجل من إيده قلت له عما بجل جاي يستفن منه والله يا جماعة لما قالوا حصل كذا وكذا الموضوع يتحل في نفس اللحظة بعد ما كانوا مسكن السكاكين فأفضل طريقة لحل المشاكل إن يا عم إيه اللي حصل أسمع منك جايزة كنا اللي وصلنا غلط جايزة كنا نفهم غلط جايزة كنا نسميت حاجة صح ولا لا يا جماعة وتاخد وتدب أدب واحترام يقول نعم إخبارا بالواقع وعملا بالصدق وإعراضا عن المواربة جابها له وش واحد أبو بكر قال له إيه يقول فلقيني أبو بك بعد إتمام الزواج خلاص الموضوع تم وعثمان دلوقتي هادي ومرتاح ولا عمر هادي ومرتاح ولا ده مبسوط جدا واللي يقابله عايز يأزيمه عنده بنته تزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويحس أنه هو لما تحرك في تزوجه ربنا أكرمه غاية الإكرام فمرتحه مستعد يسمع أي حاجة بعض الناس وخصوصا تلاقيه بجل وزوجته هي ام ولا اهمر يعني واحد بقول لي انا وايح اقول لي بس اللي اللي يعني الزوجت النازل صلى عشاء فقالت لي لازم اجي معاك اخرج معاك فقال لها ما ينفعش الوقت لانها اتأخرك يقول فضل تموقفنا على الباب نص ساعة على. نص ساعة خلي الواحد يطلع من جنابه يمي نفسه من الشباك مش ضابة بس وممكن الشيطان يحضر تقول بقى لو انت راجل طلقت يعني مرة حضرت مشكلة المرة فضلت تلح تلح تلح الحاج غريب جدا فاخر ما زهق قال له يا سيد انت طال هي بتشتكيه لي ليه وليه انه هو, إن هو كده بيقولها هنت عليه القش والملح هنت عليه العشرة شوف قال لي للأصل يا شيخ ده أنا صبرت عليه وكذا وكذا يقول يا شيخ والله زهقتني أنا قلت أريح زي واحدة كانت بتحكيلي بتقول لي يعني أنا أنا يعني هي كانت في حامل وتعبانة ومدي فبتقول لي عايفة أنا نفسي في إيه يا شيخ قلت لنا قالت نفسي يطلقني زوجي يطلق قلت لها يعني نعرف واحدة تتوحم مثلا تكل حاجة تشرب حاجة تروح مكان إنما اللي تتوحم على طلقة دي إن شاء الله الواد ما نزل إن شاء الله حتى يطلع بقرون حتى والله تشوف يعني تأتي أمو عجيبة وغريبة. بعد ما خلص الموضوع إيه؟ أبو بكر لقياه وقال إيه لعلك شوف الكلمة شوف الأدب والله دي يا جماعة مواضع المشاعر والاحاسيس وعدم سوء الظن في الناس لعل بعض الناس يا عم انا عارف ان على اخرك مني ومش طايق تشوفني ولا تشم ريحه الثاني يقول له اي والله يقول له اي والله والله ما عندك اصل ويقوم شكله ما تقعدش الرجل من الادب والاحترام قال لعل من باب الاشفاق يقول واتى به اعتمادا على حسن خلق عمر حسن خلقك يا عمر انك تتحمل بعض الناس يا جماعة يبقى فيه غباء انا كنت بقول في درس الادة في صلاة الظهر اليوم ان بعض الناس يسيء التعامل مع جاره من باب يقولك المعاملة بالمثل طب هو وبنا ضيق افقه وبنا اصابه بالغباء هو ما بفهمش ما انت لما تضع ليه بنفس الاسلوب يوم انت ايه غاب زي انت مفروض ان انت ترفق وتصفح وتعفو يعني ببعض الناس في المطر اللي فده في الشتاء حطت يعني البتاع اللي هي اللي بيسمها المزار بتاع الماء دي فمطولها شوي فالماء لما بتنزل بتعدى على قريب بيت الرجل التاني تخيل ان يدخل الصلاة ولما شاف جاره ده والصف نص ام عمل صف تاني وما يضعش يارف ايه بيجوار في الصف تبديل صراته تبقي ايه دي يعني, يعني امر غريف جدا طبعا من الناس هو ضيق الافق هو حرص اكتر من اللازم هو يا عم طمعا في كرمك وحسن خلقك وحسن خلقك ادي مجال فهمه بالرح قولي يا اخي لو بقيت قصيرة شوية أو لو عملنا شوية كذا أو يبقى كذا وعادي أن نشيله على دماغي بس أنا كده في تتحل المشاكل يا جماعة يقول لعلك فهو أتى بها اعتمادا على حسن خلق عمر وأنه لا يغضب لذلك ولكن جواز الغضب منه بحسب الطبع فقال له ذلك قال له إيه لعلك أنا يعني حاسس أنه في نفسك شيء إذا قلت دهله فقال نعم إخباراً بالواقع وعملاً بالصدق وإعراضاً عن المواربة عشان خطر يا جماعة ينصلح حال المجتمع كده أنا لما أقولك أنت غلطت في التصرف ده هيجي واحد تاني تعمل معه نفس التصرف ولا هتحسن بقى هتحس أنا تحملت وممكن غير ما يتحملوش وأوقعك أنت في مفسدة فأنا لما أقولك اليوم أنت غلطان أحسن ما نترتب عليها مفسد أشد بعد ذلك عشان كده أنا قلت ده مجتمع مثالي مجتمع الفضائل مجتمع القيم المجتمع اللي احنا نعيش يعني نتشبه ونقتدي ونمتثل طريق يقول ف لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بقول لك ذكرها يعني ذكر أنه يريد أن يتزوج بها أو ممكن يكون وارع أستاذ محمد زي إيه هي إزا إزا لا مش تعريض يقول مثلا هي غير كده مثلا إيه هي حفصة عدتها انتهت وأنا حسب لها باليوم هي زوجها مات مش حسب لها باليوم فيجي اسأل الموجودين هي حفصة عدتها انتهت مش جي فيها تعريض أنه هو بذكورها هوت أو يقولني مثلا إيه رايك في حفصة شف من فضيلة هذا المجتمع هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى عندي مين ومين أبو بك أحسنت شفت اللي منتبه بها ده بنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغلتش وقال اني لازم ابوز الجوازة دي بأي شك فرصة ان عمر عرضها عليها الجوزة واقطع الموضوع ده على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس تحيك وتتآمر زي واحد قبل واحد فبقول لي اوه هيا يا قفلان انا عايز اتزوج فلانا قال له فلانا دي ده انا شفت واحد بيقبلها في الشارع واسبوعين وإسبوع اللي ايه هو متجاوز قال له لا. انت تقول له واحد مقبلها في الشارع وتروحت تزوجها قال له ابوها اللي قبلها انا شفت ابوها بيقبل وحطتها ببال ورسم عليه فخاف ان صاحبنا يقطع عليه الطريق فاحتال له واخدين بالكم يا جماعة الراجل جاب له وجه واحد النبس صلى الله ذكرها يقول فلم أكل لأفش يا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عايفين يعني الكلام ده اللي يزعل يدفل مش دي معناه ولئني أتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو أجيب كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم والدليل إنه هو عارف إنه عمر شل منه عشان كده رح إيه رح له احنا طبعا لا نتكلم على الصحابة استغفر الله لكن أنا أضرب لك مثال قد اكون اخطات في اللفظ فلا يجوز ان احنا يعني لا من قريب ولا من بعيد بكلام ولكن شده تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحديث, الحديث يقول ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها لو النبي صلى الله عليه وسلم عرفت بعد كده ان هو ايه مش هيقبل مش هيتزوجها او تركها او كذا انا هعمل ايه هتقدم له يعني انا مش تركه انقاص لها منك او منك لا بالعكس انا عايز اشوف موضوع النبي صلى عليه وسلم يخلص على ايه وبنانا عليه ايه امشي في الطريق ولا يعني لا انشر واوزع الشرح الاجمالي مات زوج حفصه فسعى والدها عمر في تزويجها فعرضها على أفاضل الناس ولم يمنع ما, ما حدث مع الأول أن يعرضها على الثاني واستمر على ما هو عليه من سعي في تزويج ابنته امتثالا لأمر الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنون الله من فضل ده أمر الله عز وجل للمجتمع المسلم وده من الأعمال الجميلة يا جماعة أن الواحد يسعى في تزويج من لا زوجة لها ومن لا زوجة له نجوز الناس ويعني ما يحترام للنساء عادي جدا أن الواحد يسعى في تزويج يقول لك فلان ده هو اللي خرب بيتنا هو اللي جوز جوزي وتقول لنا بكره يعني بكر أكرم أكثر من الشطان وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا لا الموضوع مش كده هذا شرع وهذا دين يقول واستمر على ما هو عليه من سعي في تزويج ابنتي امتثالا لأمر الله تبارك تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إي يكونوا فقراء يغنوهم الله من فضله فكان من بركة هذا السعي أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم يستفد من الحديث ما عنون له الشراح جواز عرض الإنسان ابنته على أهل الخير والصلاع ولا حرج في ذلك ولا غضضة أبدا طب ينفع الواحد يذكر اسم بنته أو زوجته أمام الأفاضل نعم أما أمام الناس كده على الملأ ولذلك تجد بعض الإخوة لما يجي يقول لك الأنسة كاف مثلا ولا إس ولا إم ولا ما تجمعش على كائمة الثاني وخلاص ولا تكتب اسمها عشان يراها البر والفاجر لو انها بين الناس يقول يا عم محمد والله انا جوزت فلان بنت فلان على البركة يا ابن ربنا يبرك ماشي فيش فيها حاجة قاعدن بين نص الصلاحين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عائشة بين الصحابة ويذكر حفصة ويذكر ابنته وفطمة وغيرهم من, من النساء المؤمنين فيش اي حرك ولا غضضة في ذلك لكن لو بين اهل المقاهي والناس اللي هم الصيع والضيع ما ينفعش ينفعش يجيب ابدا لانهم ايه غير امناء أمنا. لا نأمنهم على اعرضنا واسماءهم وكذا ممكن يخلاه مشى في الشاعر لا فلان صح ولا لا او يقبل الوصول اياه دمك فلان فما ينبغي ذلك يبقى جواز عرض الانسان يبنته على الاهل الخي والصلاح ثانيا يحرم خطبة خطبة من ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علم بذلك يحرم واخدين بالكم لغاية ما ايه يخلص الموضوع كذلك حفظ السر وكتمانه والمبالغة في اخفائه كان ممكن ابو بكري يقول للعمر حاجة يقول له انتظر قليلا او يقول له يعني لعل ربنا يجد لها من هو أفضل لما يقوله لعل, لعل ربنا يجد لها من هو أفضل يبقى أفشا سيب النبي ج� Department لها ما أفشا لما يقول كده أنا بقوله كده هل تجوز بنتي هقولك آخر ربنا يجد لها الأفضل أو لعل ربنا يزقها من هو أصلح وأفضل ولكن مبالغة من أبي بك في كتمان سيب النبي صلى الله عليه وسلم صمت ولم يعطي جوابا كذلك أيضا يجوز الجواز بمن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنها لأنها ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش أم للمؤمنين واحدة تكلم عنها و... اه... اه... ذكرها وسبها ما عملتش معها أي عاج ما عقد علىها ولا شيء ينفع نتزوجها ولا ما ينفعش ما فيش أي حرك ولا بأس أما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحو بنص القرآن خامسا كلام الخير أفضل من السكوت والسكوت أفضل من الكلام البذيء السيء أو الكلام الذي يجلب الشر والسوء أو يفشي سر الغير تعرف حاجة اسكت لأن بعض الناس لازم يعمل نفسه قبل عريف يعني لسه أول أمس واحد اتصل علي بيسأل عن واحد بقول فلان يعني متقدم عندنا وإيه رأيك فيه خلاص قلت اللي ربنا قدونا عليه فقال سبحان الله واحد يعني أهل الولد ده قاله ده قرأنا فتحة فلان أمس أو يعني خطبنا أو كذا ربنا يتمن بخير وخلاص مش لازم بيقول له والله أنا يعني مدحتكم وأنا عملتكم وأنا كذا مش لازم أنك تعمل يعني نفسك أنك عاي كل حاجة وأنك يعني أنت السبب في الجوازة ولا هي حاجة من الكلامة نعم, الله نعم. سبحان الله نعم. لا هو من هذا الباب محدث ولا حرج يعني ممكن احكي لك يعني قصص كثيره جدا حتى اخواننا هنا ربنا عز وجل بيوجد الخير من هذا الباب يعني انا اعرف اخ فاضل جدا يعني عرض بنته على واحد صديق لنا وزواجه مبارك بلاش مبارك الزواج يعني ممتاز لأبعد درج ولا أقصى حد أنا أقول والله ببركة هذا الولد الطيب الفاضل ليه لأن يا جماعة الناس الطيبين المحترمين ما نعرفش في بيتهم إيه أنا ما عرفش جميعا عندهم إيه المقابل لي أو اللي لازق فيها ما عرفش بنتهم إيه ويبقوا ناس محترمين وناس مؤدبين ولا بخرجهم ولا كذا ويفضلوا في البيوت يتركون بدون زواج لا لسبب إلا أن أهل عفة وناس مسطورة وناس بتحفظ على نفسها فلابد أن الواحد يسعى ويخبر عجبني جداً واحد في المسجد قبل ثلاثة أربعة أيام قال لي يا شيخ أنا عندي بنتين في سن الزواج فلو شفت واحد فاضل كده محترم يعني ربنا يبان والله يا جماعة أنا كنت في الإمارات كان يعني بحضر درس النساء قريب ال مرأ ممكن تلاقي منهم سبعين تمانين واحدة بلا زوج الله يا جماعة كان يبعتوله قيمة أسماء يقوله يعني نبغي اللي يسطر علينا فقط عندهم البيت وعندهم العمل وعندهم الفلوس وعندهم خير كله بس عايزين واحد مسلم يسطر عليه لك أن تتخيل هذا الأمر. أم يقطع القلب فإذا ما تحرك الإنسان مثل هذه إيه إيه لا يابد ان الواحد يعني انا ارى من انجح الزجات يعني من اصرار الزواج السعيد ان الواحد ياخد المناسب وياخد القريب بعض الناس بتتزوج هناك يعني اعرف واحد صاحبي زوجته من اخر مصر بينه وبين اهله بيبقى بيقعد متشحطة بين اهله و اهلها في الاجاز يقول باجي في جحي عشان ننتقل بس يومن في الطريق لكن لما الواحد يأخذ حد مناسب له في العداد وفي التقاليد وفي المعرفة وكذا بيبقى أدعى لنجاح الزواج يعني هو من باب أن يعني البنت أدعى للستر من الولد الولد ما تخافش عليه لكن الواحد يسعى للتنين كذلك أيضا سادسا على المجتمع المسلم المصارعة في تزويج من لا زوجة لها وفي تزويج من لا زوجة لها بعض الناس ممكن ينسى الجواز ينسي. أو يفضل يظن أنه لا يوجد المناسب ويفضل ساكد سنة وراء يقول لك بعدين بعدين لغاية ما يلاقي العمر فات منه ومشهر باله لكننا نحث الناس ونرغب الناس ويبين الفضائل من ورائه الزواج وفوائده العظيمة جدا تقرأ في هذا الباب وتقرأ الناس وتسمعهم من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف يعني تخيل أن أهل الألم يعني يتكلم عن رجل يقول يعني جمع الفضائل كلها غير أنه لم يتزوج عدى دي ايه؟ منقصة مذمة عيب واخدين بالكم يا جماعة فيمدغي على الجميع أنه يتحرك خلينا بس عشان خاطر مالحيم تمشي نتكلم في الموضوع ده يبقى المصارعة في تزوج من زوجة له هذا أصل نتحرك فيها جماعة والواحد يبذل فيه واسعه السابعا الصدق من جاء ثامنا وأخيرا المواجهة خير من الترك لسوء الظن أو تدخل الآخرين شفتها تبقى في مسافة بينك وبين أخوك إلحق وزيل الخلاف إلحق وقصر المسافات ولا تترك مجل الشيطان ولا لإفساد إيه الآخرين دي افضل طريقه واسلم الطرق للمحافظه على علاقه طيبه مع الناس نبدا في الحديث الثالث ولا نتوقف انا شايف ان احنا نشتغلها افضل يعني نعم تفضل قال زواج الاقارب عاقارب يعني ها امتى بتنصب الم... دي لا يعني لا يمدح ولا يذم اذا وجد المناسب توكل على الله مفيش اي يعني اذا كان انسب فهو الاول اذا كان غيرها انسب فهو الاول مش لازم ان الواد لبنت عمك بصراحه ومنهم من قال ثبت طبيا ان قد توجد بعض الامراض الوراثية يعني انا مثلا كنت المجتمع اللي انا عايش فيه مفيش ولا بيت وانا عائفة انا بقول لك ايه ولا بيت يخلو من طفل محق لها تجد بصت لهم ايه لسبع تمن جدود بنت عموا بنت عموا بنت عموا بنت عموا المرأة الوحدة اللي خلفهم بنت خالوا سلسلة كلها كده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 فلما راى جزعها صار الها الثانيه فضحكت فقلت الله صلى من بين نسائه بالسران ثم انت تبكين فلما قام رسول الله وسلم سالتها ما قال لك الله صلى قالت ما كنت لأفشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره لكن سر المشكله انه سيف. والدليل انه سير ايه في المو... القصة دي يا جماعة انه صره الفعل ما لو كان عايز يخبرها كان اخبر الملأ ولو كان عايز يخص واحدة من الموجودين مع فاطمة كان ممكن يجيبهم في مجلس لوحدهم او يقول لا ما تقوليش الكلام ده لفلان لكن صرها يبقى دي معنى انه عايز يخصها فقط قالت بغض النظر بقى اي امكان السبب يقول ما كنت لأفشية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن الوقت ولا مش ممكن ممكن بقى قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم عائشة تسأل فاطمة أما حين صارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبيل كانوا يعرضوا القرآن في كل سنة مرة أو مرتين والآن عارضه وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فذكيت بكاء الذي رأيت لا سبب إيه أنه أول مرة بكت فلما رأى جزعي صاراً الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم الحديث أيضاً مليء بالدروس والعبر لأننا جماعة عندنا مشاكل في مجالسنا الداخليين في حاجات بنقع فيها بتسبب لنا مشاكل ومزعجات كثيرة جدا من ضمنها تساهل الناس فيما بينهم في البيوت يجلسوا جلسة مختلطة ده أخوها ابن عمها ده جبان طول عمهم مع بعض ده بيعملوا بعض زي الإخوات ده احنا متربيين سوا ده احنا وكلين عشو ملح مع بعض ده أخو زوجتي أختي زوجتي أو أخي زوجها فتلاقي الناس تتساهل في المجالسة وفي الكلام وفي اللباس تلاقيها منطقبة وجلسة بهدوم البيت يعني ممكن البنطل بتاع اسمه القميز قصر شوية اليدين بينة شوية شيء من الشعر شيء مش منعرف ايه ما احنا اخوات بقى طب بين مع بعض بقى وطبعا كثبت الجلسة يا جماعة بيبقى فيه الف في العادي ده فلان اتفضل اتفضل دي بقى على اي حالة ممكن تكون نايمة زي تاجد بعض النساء تتعامل مع البلكونة على انها جزء من البيت تطلع بمص كم تطلع بشعبها تطلع تندع العيال من الشارع حركات بقى أو تلهم قاعدين يكلموا بعض من البلكونات ويقعدوا يتكلموا كلام عيد ويظن أن ما فيش حد سمعهم أو بيتكلموا في التليفون فلابد الإنسان ينتبه أن هذه مجالس لا يتوسع فيه نكتفي والحديث له بقية وبقي معنا في الباب حديث ونبدأ بإذن الله عز وجل فيه باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد بسوءهم إحنا عايزين يا جماعا أغى بالموعد شوية نعم عايزيننا قرب الموعد شوية ما نبدأش أربعة ومصة جماعة أنا جيت